اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ 114. كلا سيعلمون 115. ثم كلا سيعلمون 116. ألم نجعل الأرض مهادا 117. والجبال أوتادا 118. وخلقناكم أزواجا 119. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل رباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا فجاجا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 وَسَيْرَةُ الْجِبَالِ فَكَانَتْ صَرَابَا إِنَّ جَنَّمَ مَا كَانَتْ مِرْصَادَا لِالطَّاغِينَ مَآبَا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابَا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابَا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كدابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن أزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاز عذاب قواع وكواعب الترابا وكأسا لها يقى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء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 ذلك صف لا يتكلمون إلا من أدين له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء أتخذ إلى ربه مأبا من يوم ينظر المرأة قدمت يدها يوم ينظر المرأة قدمت يدها ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الحمد لله رب العالمين.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء فضرت، وإذا الكواكب تذرت، وإذا البحار فجرت. وَإِذَا الْقُبُورُ بَعْثَرَتْ عَدْمَتْ نَفْسُ مَا قَدَمَتْ وَأَخَرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فيه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 ما يعم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.